بسم الله الرحمن الرحيم السلام من تنزيل الكتاب لا ولي من رب العالمين ام يقولون ترى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 ولين ولا شفيع أثلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ما يعود إليه يوم في يوم كان مقدّو ألف سنة مما تؤذون. لَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ تَوْكَلَهُ وَنَبَّتْنَاهُ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض لإنا نفي الخلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى رَبِّكُمْ تُوعَدُونَ وَلَوْ تَرَوْنَ بِالْمُجْرِمُونَ نَاكِثُوا نُذُرِ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّنَا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نتيتم بقاء يوم هذا إنا نتيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بآخرهم سجدا وتسبحوا بحمد ربهم وهم لا يتكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناه ينفقون فلا تعلم نفس ما أحسي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوان لن يأخذوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم زوق عذابا لَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكْرِبُونَ وَلَنْ يُقَنِّمَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْبُوْنَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ مَأْرُوبَ عَنْهَا إِنَّ, أن الْمُجْرِمِينَ مُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَعَدَيْنَا مُتَّكِدَةً كِتَابَ خَلَاقٍ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا جُهُودًا بَنِي رَائِل وَجَعَلْنَا انْهُمْ ائِمَّتَهُمْ يَزْعُنُ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَدَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُعْرِضُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ هم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكلهم إن في ذلك لآيات أفلا يتمعون <تصفيق> لم يروا أن نتوق الماء إلى الأرض الجرد فنقرج به زرعا تأكل منه أنعالهم وأن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 selamat menikmati